فانشانا لكم به جنات من نخيل و اعناق لكم فيها فواكب كثيره ومنها تأكلون.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 قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا إلي ان اصنع الكل باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قونا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إِذَا مِتُّمْ وكنتم فرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بِمَبْعُوثِينَ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصر بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غزاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما مِنْ من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئ فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون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 فجرهم في رمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون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 وإنك لتدعوهم صِرَاطٍ صراط مستقيم الَّذِينَ الذين لا يؤمنون عَنِ عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من قرر للتوا في قغيانهم يعمهون ولقد أخلناهم في فما استكانوا لربهم وما يتطوعون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 رب ما تنيني ما يوعدون رب فلا تجعلني في الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالذين هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون تعلي أَعْمَلُ صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعدون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وَلَا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها تالحون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 إنه كان فريض من عباد يقولون وَبْنَا آمَنَّا فَقِلْنَا وَرَحَمَنَّ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِ فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سِخْرِيًا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صبروا أنهم هم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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وَأَنَّكُمْ إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَا أُضْعِفَ إلَهًا أَقْرَلَ بُهَا لَلَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رب اغفر وأنت خير بسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رحفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لا ينكحها إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بِأَرْبَعَةِ شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امر منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اثم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مبتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمذله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم